واستغنى الله والله غني حميد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 ذلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغاب ومن يؤمن للله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويُدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق نفسه فأولئك هم يفلحون إِن تُقرضُ اللَّه قرضًا حسنًا يضاعفُ لكم ويغفر لكم وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ